طِينًا ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجْدُمُ مَسْمَنَ عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 ما هم في الأرض ما لم نمكّلكم وأرسلنا السماء عليهم مدّراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قَرْنًا آخرين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 قلل من في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمع أنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه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 قل أَغْرَرَ اللَّهِ التَّخِذُ الْوَلِيَ فَأَطِيرِ السَّمَاءَةِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم مي يصرف عنه يوم إذ فقد رحمه وذلك الفوز المبيد وإي يمسك الله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 ان انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن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 إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإنه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 دار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُ نَفَىٰ إِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظالمين في آيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصفروا على ما كذبوا وأذوه حتى أتاهم لصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطع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 فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا له لا نزل عليه آيات من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آياته، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دَعْهُمْ. طير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وذكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط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 بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيء شيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا حتى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 هم يصدفون. كل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بقتة أو جهرا هل يهلكوا إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين فَمَن فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسون يُعَذَّبُ الْعَاذِبُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي ملك ولا تبع إلا ما يوحى إليه. كل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَالذِّرْبِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ بهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلا علهم يتقول ولا تطرد الذين يدعون رض هم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهلا يَسُ اللهُ بِأَعْلَمِ بِالشَّاكِرِينَ فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّ بكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعلم الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بيت من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لَّوْ أن عندي مَا تستعجلون بِهِ لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بِالظَّالِمِينَ وعنده مَفَاتِحُ الغيب لَا يعلم 118. ويعلم ما في البر والبحر 119. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض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 يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًى ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَادَى أبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويُرسل عليكم حفظة، ويُرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء. الموت تُوَفَّتُهُ رُسُلُنا وَهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَا الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُمْوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِ الَّمِينَ يُنَجِّي جئكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفية تدعونه تضرع وخفية لئلا نجانا من هذه لنكونن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 أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّفْسٌ مُسْتَقِرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 ذِكْرًا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ تخذو دينهم لعبوا ونهوا وغرّتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت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 كَالَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وعذاب أليم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ إذ هدانا الله ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُمْ أَصْحَابٌ يَذْعُنُهُ إِلَى الْهُدَأْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى مَغِيَهُ وَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ 126. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون 127. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون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 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَم هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة هذا ربي هذا أكبر فلن أهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج 116. إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما 118. أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما تُم وَلا تَخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل بي عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالام ان كنتم تعلمون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 نرفع درجات من نشأ، إن ربك حكيم عليم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلَّ هذينَ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 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 124. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين 125.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 ستجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه ورتنبذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بِهِ وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي ولم 109. أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى غمرات الموت والملائكة تباصق أي بهم أخرجوا أفسكم اليوم تجذون عذاب الغول بما كن تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وترك توما خوّلناكم ورأى ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم وما نرى معكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى 124. الحي من الميت ومخرجوا الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون 125. سبح وجعل الليل سكن والشمس والقمر حسبان ذلك تقدير العزيز العليم.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 نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ما نبت كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا وَمِنَ ومن نخل منه طلعاقا ونداية جَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أُكْمَامٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۙ اُنظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ وَمَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ جِنًّا وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ 117. سبحانه وتعالى عما يصفون 118. بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء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 فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات ذَٰلِ نُبَيِّنُهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وما جعلناك عليهم حَفِيظًا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زيننا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم رجعهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقُسَّمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِمْجَاءَتْهُمْ آيَةً لَّيُؤْمِنُ النَّبِيَّ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّكَ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طضيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم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 اذرهم وَمَا يفترون ولتصغى إليه افادة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون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 يُرْمُونَ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّونَ كَعَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 114. فقلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 115. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصلوا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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ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 حتى نُتَمِّثَلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيَحْكُمُونَ بِمَا يَعْمَلُونَ وَمَا يَعْمَلُونَ بِهِ يَأْتِي بَعْضُهُمْ بِالْأَنْعَامِ وَبَعْضُهُمْ بِالْعَبْدِ وَبَعْضُهُمْ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 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا معشر الجن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 قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُنذِرُونك لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى سيهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما رب 124. وربك بغافل عما يعملون 125. وربك الغني ذو الرحمة 126. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما من قائمة آخري إنما توعدون لا آتي وما آت بمعجز قل يا قوم عملوا على مكانتكم إن يعملون سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَاجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنًا 119. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْنَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وَأَنَاعَمٌ حُرِمَتْهُ رَبًّا وَأَنَاعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه ما حصاده ولا تسرفوا إنّه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشة كل مما رزقكم الله ولا ت تبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مفيد. ثمانية أزواج من الضأن ثنين، ومن المعز قل آم. كَرَيْن حَرَّمَ أَمِلْ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ أُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم قل شهداء إذ وصّكوا الله بهذا فمن أظلم من من افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم قل لا أجد فيما <تصفيق> أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسخوحا إلا أَوْ تَنْأَوْدَ مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْضُطَرَّ غَيْرَ بَاغِيٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رب بَكَرَ فُورُ الرَّحِيبِ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ذُفُرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا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 ذا ثقوب سنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون قل فلله جت البالغة فلو شاء لهدكم أجمع قل هل مشهداءكم الذين يشهدون أن الله حرام هذا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 نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وص لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ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 ثمَّ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ فِي رَبِّهِمْ 117. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 118. أن تقولوا إنما على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنى أنزل علينا الكتاب لكم وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجِزِي الَّذِينَ يَصْرَبُ عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي يَبَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسٌ إِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَفَتْ فِي إِمَانِكَ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 الله ثم ينبوه بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بال. سيئة فلا فَلَا إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني ذداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أَتَيْبَ رَاهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَيَّ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ ل_h وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْذًا ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 بَكَسِيرٌ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ